<تصفيق> كل الحكايه اشتقت كل الحكايه اشتقت كل الحكايه اشتقت كل الحكايه اشتقت لك امر ولا امر على كان او